أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء شيء حي أفلا يؤمنون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 فسيا ذا إيقا الموت ونبلوكم بالشر والخير فيثن وإلينا ترجعون.